الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملئ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر رحبك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من طرق قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَذَاقًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا عَذَابٌ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ يزيد الله الذين اهتدعوا هدى والباقيات الصالحات صير عند ربك سوابا وصير مرتا الله الله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 ونضع القيم أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه Seriously? Uh -huh. جُرور المتقين الى الرحمن وفت ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين الى جهنم وورب لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ ع يَامُتَا بَقَالُ تَخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَنَا لَقَدْ جِئْتُم شَيْئًا يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ يَكَادُ السَّمَاوَاتُ الأرض وتغر الجبال هدى أن دعوا من رحمن ولدا وما ينبغي وما ينبغي وما, ينبغي وما ينبغي لقد احصاهم لقد احصاهم وكلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ندى وكما هلكنا قبلهم من قرن أل تحس